book 2 72 72 72 نشتو موراتي وجوب عمل شيء وجوب عمل شيء موراتي يجب يلزم يجب يلزم يا مورام بوسلاتي يجب ان ارسل المكتوب يجب ان ارسل المكتوب يا مورام بلاتي يجب ان ادفع للفندق يجب ان ادفع للفندق ti يجب أن تستيقظ مبكرا يجب أن تستيقظ مبكرا. مبكرا يجب أن تشتغل كثيرا يجب تشتغل كثيرا يجب يجب ان تكون دقيقا في المواعيد يجب ان تكون دقيقا في المواعيد اون مورا يجب ان يعبئ التنك يجب ان يعبي التنكا يجب أن يصلح السيارة يجب ان يصلح السيارة يجب ان يغسل السيارة يجب ان السيارة اون مورا يجب عليها أن تتسوق يجب عليها تتسوق ona يجب عليها أن تنظف الشقه يجب عليها أن تنظف الشقه ona mora prati يجب عليها ان تغسل الغسيل يجب عليها ان تغسل الغسيل م مرة ما أضخ إ ووش يجب أن نذهب فوراً إلى المدرسة يجب أن نذهب فوراً إلى المدرسة م ما أضمخ إ ناء يجب أن نذهب فوراً إلى الشغل يجب أن نذهب فوراً إلى الشغل. م مرة ما أدمخ إ يجب أن نذهب فورا إلى الطبييب يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب في مرة أووس يجب أن تنتظر الباس يجب أن تنتظر الباس. في مرة شكة فوز يجب أن تنتظر القطار يجب أن تنتظر القطار في مرة شكة تاكسي يجب أن تنتظر التكسي يجب أن تنتظر التكسي.